كتاب الحدود باب حد الزاني عن ابي هريره وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك بالله الا قضيت لي بكتاب الله فقال الاخر وهو افقه منه نعم فاقد بيننا بكتاب الله واذل لي فقال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامراته واني اخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئه شاته ووليده فسالت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني جلد مئه وتغريب عام وان على امراته هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا افض بينكما بكتاب الله الوليده والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام واخذ يا انيس الى امراتها اذا فان اعترفت فرجمها متفق عليه وهذا لفظ مسلم وعن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا اي بكر بالبكر جلد 100 ونفي حسنه والثيب بالثيب جلد 100 والرجم رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فاعرض عنه فتنحى التقى وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فاعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابيك جنون قال لا قال فهل احصنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اتى معز بن مالك الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعل ك قبلت او غمزد او نظرت قال لا يا رسول الله رواه البخاري وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه خطب فقال ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل الله عليه ايه الرجم قرئناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طالب الناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضه انزلها الله وان الرجم حق في كتاب الله على من زنا اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينه او كان الحبل او الاعتراف متفق عليه عن ابي هريره رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت امه احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت الثالثه فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر متفق عليه وهذا لفظ مسلم وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم رواه ابو داود وهو في مسلم موقوف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان امراه من جهينه اتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله يا صبت حدا فاقمه عليه فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها فإذا وضعت فاتني بها ففعل فامر بها فشكك عليها ثيابها ثم امر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر رضي الله عنه اتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تاب التوبه لو قسمت بين 70 من اهل المدينه لوسعتهم وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله رواه مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ورجلا من اليهود وامراه رواه مسلم وقصه رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وعن سعيد بن سعد بن عباده قال كان بين ابياتنا رجل ضعيف فخابث بأمة من إمائهم فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده فقالوا يا رسول الله انه اضعف من ذلك فقال خذوا عثكالا فيه 100 شبراخ ثم اضربوه به ضربه واحده ففعلوا رواه احمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن لكن اختلف في وصله وإرساله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فقتل الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه وقع على بهيمة فقتلوه وقتلوا البهيمة روواه الخمسة ورجاله موثقون الا ان فيه اختلافا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وان ابا بكر ضرب وغرب رواه الترمذي ورجاله ثقات الا انه اختلف في رفعه ووقفه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهن من بيوتكم رواه البخاري وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا اخرجه ابن ماجه واسناده ضعيف واخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشه رضي الله عنها بلفظ ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو ضعيف ايضا ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ ادروا الحدود بالشبهات وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله فإنه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل رواه الحاكم وهو في الموطأ من مرسل زيد بن أسلم